وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ايها المسلمون فلا يخفى عليكم ان اعداءنا يتربصون من الدوائر وينقرون ويكيدون لهذا الدين ليل نهار حتى لو كلفهم ذلك اموالا ضخمة طائله قال سبحانه إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فتينفقوا لها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون من أكتب الأسلحة التي يستعملها أعداء الله سلاح المرأة المتبرجة مصطاق ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فكره هي أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام إن الدنيا قوه قضرة وإن الله مستخدفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان اول فكره كانت في بني اسرائيل كانت في النساء ايها المسلمون ان من اعظم نعم الله تعالى على عباد الله ان جعل في قلوبهم الحياه وانزل عليهم لباسا يسترهم ويحفظ لهم كرامتهم وعفتهم وحياءهم قال سبحانه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم أي عوراتكم يواري سوآتكم وعيشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون فبين الله, الله تعالى لذرية آدم ما يسترون به عوراتهم وأمرهم في قال الإمام الخط رحمه الله تعالى ولا خلاف بين الهلمات في أجود تسر العوة على أعين الناس قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي قل أزوارك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيرهن ذلك أدنى أن يعطف فلا يؤهين وكان الله غفورا رحيما وقال سبحانه كل المؤمنين يغطوا من أبصارهم ويحفروا فروجهم ذلك أذكى لهم إن الله قبيل مما يصنعون وكل المؤمنات يغططن من أبصارهم ويحفظن فروجهن ولا يبذيب زينتهن إلا ما ظهر منها وَلْيَطْرِبْنَ بِخُورِهِنْ عَلَى نِيوبِهِنْ وَلْيَطْرِبْنَ بِخُورِهِنْ عَلَى نِيوبِهِنْ أي على صدورهن وحذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم المرأة المسلمة من كشف بعض عورتها وحذرها من مخالفة أمن ربها وتوعدها بوعيد شديد ليس بعده وعيد فقد روى الإيمان مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلفان من أهل النار لم أرهما رجال عليهم صياط كأذنان البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاليات منيلات مائلات رؤوسهنك أسمة البخت المائلة رؤوسهنك ظهور الجمال لا يدخل الجنة ولا يلبس ريحها وإن ريحها لا يوجد يمسير كذا وكذا وزاد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فأوجب اللعنة للمتبغية فقال روى الامام أحمد وصححه أبو فتان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأمثال الرحال نساؤهم كاسيات عاليات وضوصهن كأثنبة البخت العجاب كأثنبة كظهور الجمال العجاب إلعنوهن فإنهن ملعنات فإذا لقيت أيها المسلم متبرجة فقل لها كما أمرك النبي مصطفى لعنه الله على المتبرجات ولا تلعنها عيدها وانما اجعل اللعنة عاما لعنه الله على المتبرجات فما اصبر المتبرجات على النار وما اصبرهن على لعنه العزيز الجبار ايها الاخوه اخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن التبرج من أهل اهل النفاق فقد جاء في السلسله الصحيحه أن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال خير نسائكم الولود الولود التي تحب زوجها وتطيعه في طاعه الله جل وعلا الولود كثيره الولاده المواسية إذا تقي الله وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخلن الجنه منهم إلا مثل الغراب الاعصم أي قليل من يدخل الجنه من المتدرجات إلا مثل الغراب الاعصم وهذا النوع من الغربان قليل مولوده ايها المسلمون إن مسؤوليه الاباء عند الله عز وجل عظيمه وهي امانه نسال عنها يوم القيامه رواه احبان ان امه ليلى رضي الله عنها لما توفي لما توفي ابنها وكان صغيرا فصارت لزوجها ابي طلحه فان الله قد أعارك ابنا قد اعار جبلا ومتعته بما شاء ثم قبضه اليه فاصبر واحتسب فرب مستامن على عقيده أولاده ذكورا واناثا قبل أي شيء آخر وقد نمى الله تعالى عباده المؤمنين عن تضييع الامانه فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا اماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم المتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا وامنذكم يا الله وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلهم شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يامرون وانما تكون هذه النقاية في التربيه على الاخلاق الفاضله والعقائد الصحيحه قال الإمام قسادة رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية فأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتامرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت منهم إذا رأيت من أبنائك إذا رأيت منهم معصية لله نهيتهم وجدرتهم عنها ايها المسلمون اعلموا علما يقين اننا مسؤولون عن ابنائنا وبناتنا يوم القيامه فلنعد للسؤال جوابا ولا بد ان يكون الجواب صوابا قال سبحانه فذو ربك لنسالينهم اجمعين عما كانوا يعملون وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وليس المقصود بالأمانة والمسؤولية توفير الطعام فحسب ليس المقصود توفير الطعام والشراب فحسب فهذا وإن كان مطلوبا فإن الأوجب منه في الإسلامية الاسلاميه روى الامام ابو داود بسنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كفى بالمرء اثما أن يضيع من يقوت اي يكفيه اثما ووزرا أن يضيع عائلته فهذا التهديد وإن كان منصبا على من ضيع ابناءه من حيث قوت الابدان فحيث يهملهم ويجفع عليهم فيشمل هذا من باب أولى من ضيعهم من ناحية قوت القلوب من العقائد والاخلاق لأن الإنسان قد يكون معذورا في قوت الأبدان إذا كان فقيرا إذا كان ليس من أهل الكفاية ولكن ليس له عذر من أضاع صربية أبنائه فاللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على النبي المصطفى ومن على آثاره سار واقتفى وبعد أيها المسلمون إن هذا التبرج الفاحش الذي ذاع وشاع لا يقارنه أي تبرج والله اسمعوا ما قاله قتالة رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال قتالة كانت المرأة تخرج بين يدي الرجال تمشي فذلك تبرج الجاهلية وقال أيضا كانت النساء إذا خرجنا لهن مشية وتكسر وتغنج تمشي مشية ليست طبيعية فنهاها الله عز وجل عن ذلك وأسمى هذا تبرج جاهية الاولى وقال المقاتل رحمه الله تعالى التبرج أنها كانت تلقي الخمار على راسها ولا تشده جيدا فكانت الواحده منهن قطعوا الخمار على راسها ولكنها لا تشده جيدا بحيث لا يستر جميع راسها فقال كانت تركي الخمار على رأسها ولا تشده فلا يواري قلائدها أي أن قلائدها ظاهرة وأقراضها وعنقها ويبدو ذلك كله وذلك التبرج ثم علم النساء المؤمنين في التبرج فإذا كان كشف شيء من شعر المرأة وشيء من عنقها وشيء من ساقها قد أسماه الله عز وجل تبرج الجاهلية الأولى فكيف لو جاء الواحد منهم فرأى ما ال إليه بناك المسلمين ونساءهم فاللهم إنا نسألك العفو والعافية أيها المسلمون إن أهلا الجاهلية الاولى كانوا كفارا مشركين لا شك في ذلك ولا ريب كانوا يعتقدون في المرأة أنها وزمة عار وأنها دليل هلاك وغوار فكان الواحد منهم يقتل فنجمه خشية ان تجلب له العار قال سبحانه وإذا بشر أحدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وهو تأكد حزين يتوارى أن يختفي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن على هون أم يدسه في التراب الا تاء ما يحكمون فلا نقول للآباء اقتلوا بناتكم هذا لا يقوله أحد من المسلمين أبدا لأن قتل النفس البريئة لأكبر الكبائر ولكن ماذا يقول العلماء رحم يقولون للآباء اقتلوا كل عادة سيئة وقصرة قبيحة وسنوك شيطاني في بلاتكم اقتلوا كل عادة سيئة وكل قصرة قبيحة وكل سنوك شيطاني وليكن هذا أيها المسلمون عند الصغر حتى يتعود البنات على الحشبة والحياة قال بعض الشعراء قديمة إن الغصون إذا عدلتها اعتذلت ولا تلين إذا كانت من الخشب إن الغصون إذا عدلتها اعتذلت ولا تلين إذا كانت من الخشب وقال آخر وينشأ ناشئ الفديان منها على ما كان وجوده وعقله اسمعوا ايها المسلمون ما قاله العلامه القيم رحمه الله تعالى لما كان يتكلم عن مسؤوليه الاباء وعن الاسباب التي جعلت الاولاد والبنان يضيعون كل ضياع قال وكم ممن اشفى ولده وبلزه كبده في الدنيا والاخره باهماله وترك تأديله وإعانته له على شهواته فيزعم الأب أنه يكرمه وقد أهانه ويزعم أنه يرحمه وقد ظلمه وحرمه ففاته انتفاعه بولده وصوت عليه حظه في الدنيا والآخرة وقال وهذا الشاهد وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء واذا اعتبرت الفساد في الاولاد رايت عامته من قبل الاباء فترى الكثير منا يشتري ببناته ملابس الفاتنه ملابس الفساد والافساد ويجلب المقعرات الهوائيه الشيطانه وهو فرح فخور الا فاعلموا ايها الاباء ان الحساب اكيد وان عذاب الله ورعيده شديد شديد فويل لمن اضاع ابناءه وبناته وهو مسرور وويل لمن اعان بنات المسلمين على التبرج والسفور روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول من استرعاه الله رعيا يموت يوم يموت وهو غاش له إلا حرم الله عليه رائحة الجنة من استرعاه الله رعيا من أبناء وبنات وزوجة وغير ذلك يموت يوم يموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه رائحة الجنة أيها التجار أترضون أن تكونوا سببا في قتل الاخلاق والحشمة أترضون أن تكونوا سببا في إعانة أعداء الله جل وعلا على فساد بناتنا بنات المسلمين تذكروا قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من ضر واتقى وصدق إن التجار يحشرون يوم القيامة تجارا إلا من ضر واتقى وصدق وتذكروا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن روح القدس إن جبريل إن روح القدس قد نفذ في روعي في نفسي أن لن تموت نفس حتى تستوفي لسقها فاتقوا الله وأجنبوا في الطلب فاتقوا الله وأجنبوا في الطلب واعلموا ان ما عند الله لا من بمعصية الله وتبكروا قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون وتذكروا قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعنوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب فكل من تبرجت من بلاد المسلمين بسبب تاجر من التجار فاعلم أي التاجر أنك تبوء بإذنك وإذنها وقال سبحانه وليحملن أذقالهم وأذقالا مع ولا وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون وقال سبحانه إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فاترك أيها التاجر فاترك هذه المبيعات كلها يعوضك الله غيرا قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله خيرتهم وإن المعايش والأرزاق كثيرة كثيرة قال سبحانه ولقد مكنناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش أي ارزاقا كثيرة وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون فاللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح لنا بناتنا واخواننا اللهم اصلح لنا بناتنا واخواننا اللهم احفظهم من التبرج والسفور اللهم احفظهم من التبرج والسفور سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك